الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مازلنا زلنا في مئتين سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكم وقفنا عند السؤال الرابع بعد المئة السؤال يقول هل يعلم أحد متى تكون الساعه اولا إنما سميت سمي يوم القيامة بالساعه لانه يقوم كما قال الله عز وجل وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر لذلك الساعه في لسان الشرع بخلاف الساعة في عرف الناس الساعة في عرف الناس ستون دقيقة واضح كلام لكن إذا قرأت قوله تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون لا يستأخرون ساعة لحظة ولا يستقدمون لحظة مش لا يستأخرون ستين دقيقة ولا يتقدمون ستين دقيقة مفهوم؟ وإنما الساعة هنا بمعنى ها بمعنى هنا اللحظة اللمحه. لا يستأخرونها ساعة ولا ولا يستقدمون وقد تأتي الساعة بوقت قليل ممكن دقيقة ممكن دقيقتين ممكن خمسة ممكن عشر دقائق ممكن ربع ساعة عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث كعب بن عجرة ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في العمره فجاء رجل متضمخ في طيب يعني وضع طيب كتير عرفان يعني بعدما احرم في جبه يعني لا لابس ازار ولا احرام مفهوم وإيه واحرم في جبه زي مثل زي الافطان كذا وضع طيب الكلام ده كله بعد الايه بعد ما قال لبيك اللهم بعمره ثم جاء النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يعني قال فسكت النبي ساعة عالمنا أنه يوحى إليه فلما سرى عنه قيل قال توني بالسائل ائتوني بالسائل قال فالتمسنا الرجل يعني عدنا ندور عليه معنى ذلك ان ممكن يكون النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ايه تاخر بضع دقائق لكن قال ايه فسكت النبي ساعة مش ساعة ستين ستينة هذا لكن القيامة السمية انما لأنها تقوم إيه كلمح بالبصر شوف النبي عليه الصلاة والسلام هذا في بحث الساعة عند الإمام أحمد بن الحديث عبد الله بن سعود قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون الكبورة مساجد الساعة تقوم على على شرار الناس أهل الخير كلهم هيروحوا خلاص أهل الخير كلهم كلهم يزهون لا يبقى أحد من أهل الخير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حريثة بوريرة حتى لا يقال في الأرض الله حديث صحيحين البخاري ومسلم حتى لا يقال في الأرض الله القرآن يرفع من السطور ما تلاقيش حاجة في المصحف ومن الصدور تقوم القرآن اللي انت حافظه كله ما تلاقيش ولا حرف في صدرك انتهت المساله خلاص اهل الخير ذهبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله ريحا طيبه تاخذ روح كل روح طيبه هذا صحيح مسلم طيب يبقى مين بقى شرار الخلق شرار الخلق هم لا يفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيا فيترك شرار الخلق يتهارجون فيها تهرج الحمور يزنوا بقى ما يزنوش يشربوا مش عارف مخدرات ما يشربوش يعملوا ما يعملوش خلاص انتهت المسألة الساعه ايه ستقوم عليهم ولا يصح لهم توبة خلاص حتى لو تابوا ليس لهم توبة لأن الشمس خلاص ايه طلعت من مغربها طلعت من المغرب خلاص انتهت المسألة حتى لا يستطيعون التوبة وضحت المسألة كده تحجب التوبه انتهت المسألة في صحيح لمن مسلم من حديث أبي هريره قال تقوم الساعة على رجلان على رجلين يبيع أحدهما يتلاحى في ثوب يعني واحد مس... اثنين مسكين ايه في ثوب الباعه ومشتري ده مزكوا من هنا وده مزكوا من هنا امسك كده يقول له بيعولي بعشر يقول لا مش بيعولك بعشر سيب التاني يقول له لا بيعولك بمية تقوم الساعة عليه. خلاص يعني شوف هتقوم الساعه عليهم وهم مع فئة في الدنيا برضو وهم أهل دنيا شفت تقوم الساعه على شرار الخلق لا يقالوا في الأرض الله كلمة الله لا تذكر هذا دليل على أنه كلما بعد الزمان كلما قل قل الخير وقل العلم والخير إنما يذهب بذهاب العلم رفع القرآن خلاص أصل العلوم رفع انتهت المسألة نسأل الله السلامة والعافية بس الله المستسلمنا ويعافينا. هل يعلم أحد متى تكون تكون الساعة؟ لذلك دقيق جدا في أسماء يوم القيامة. الأسماء فقط يوم القيامة يوم الحصرة وانذرهم يوم الحصرة يوم التغابن. الأسماء وحدها اقرأ تفسيرها تفسير كل اسم اليوم القيامة. هل يعلم أحد متى تكون الساعة الجواب قال مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يقال مثلا ده وكالة ناسا بتأكد ان قيام الساعة هتكون في الفين اثنين وخمسين مفهوم ليه لان مش عارف برضه بعض المغفلين في القناة يقول لك بيقولوا الساعة هتقوم في الفين وستين الساعة تقوم في كذا طيب دعك من هذا يعني هذا دعك من هذه الخزعبلات كلها دعك من هذه الخزعبلات كلها من قال بأنه يعلم الساعة فقد كفر هذا ده كفر مجرد مستقل من قال بأنني أعلم يومها أو أعلم ساعتها هذا كفر مجرد مستقل يخرج صاحبه من الملة مفهوم لكن انظر سئل النبي عليه عن الساعة قال ماذا اعددت لها واضح. دعكم من هذا إنما عليكم بالأعمال لعلك تموت اليوم فإذا ميت فقد قامت قيامتك انتهى قال كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة عنده في علمه سبحانه وتعالى ده النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها جبريل نفسه لا يعلمها جبريل قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل إذا كنت أنت يا جبريل لا تعرفها فكيف أنا أعرفها واضح؟ قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في ما في الأرحام كل الدكاتره الآن يعرف ما في الأرحام ذكر ولا أنس؟ الجواب هذا ليس علم غيب هذا علم مشاهدة أنت بتراه بيرب الصنار ولا هذا علم مشاهدة لكن هل يعلم الطبيب؟ هل هو فقير ام غني هل يعلم الطبيب سيعيش ام يموت هل يعلم الطبيب كم عمره هل يعلم الطبيب شقي ام سعيد لا يدري واضح قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وقال تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي الله اعلم لا يجليها لوقتها الا هو لا يظهرها ولا يقيمها الا الله هو سبحانه وتعالى ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم تسالون عن الساعة لا تاتيكم الا بغته بغته في لمحه لذلك في سوره الحشر قال الله عز وجل ماذا عن يوم القيامه سماها غد ها؟, ها انظر لغد ولتنظر نفس ما لغد قال الحسن البصري ما زال ربكم يقدم لكم ساعتكم حتى جعلها غدا يوم القيامة بكرة. طب لا عليك يعني لو لو يوم القيامة بكرة. خلاص يعني يوم القيامة غدا بكرة يوم الحساب بكرة بكرة الثلاثاء مثلا يعني مثلا هذا ضرب مثال مفهوم؟ او خلي يوم الحساب مثلا الجمعه المقبلة يوم الحساب انتهت المسألة جن او نار ماذا استصنع الله اللي لنا فيه وهتوب إلى الله عز وجل وسطبك اوامره وابتعد عن نواهيه وهقم الليل وصوم النهار وقرأ القرآن هتعمل كده اه والله هعمل كده طيب انت لسه عايش انت لسه عايش اعمل هذا وليس بيعمل شي كثم لذلك قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو ترى إذ وقفوا يعني ولو ترى يا محمد إذ وقفوا هؤلاء على النار يعني أمام النار هكذا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يعني نرجع إلىه الدنيا ولا نكذب بيت ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا بل حرف اضراب يعني كل اللي بيقوله كذبين كله اضراب يعني اضرب عن ما مضى نفهم هذا؟ اضرب عن ما حرف عنده انما الاصول يسمى بحرف الاضراب يعني اذا جاء بل فيضرب عن كل ما مضى كذابين الا نتن رد ولا نكذب بايات ربنا ونكون مؤمنين بل كذبين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب وقيت ربنا ونكون مؤنين بل بدأ لهم بدا ظهر ظهرت أعمالهم ظهرت سيئاتهم ظهرت ذنوبهم ومعاصيهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل اسمع بقى ولو ولو ردوا يعني لو رددناهم إلى الدنيا مرض أخرى لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوه لو رجعتهم الدنيا هيرجعوا برضو لنفس المعاصي ونفس الكذب ونفس النفاق ونفس كذا ونفس النظر للنساء ونفس المخدرة ونفس كل شيء هيرجعوا له تاني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون عالم من هنا تفهم معنى قوله في المعتقد إن الله يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون وما لم يكن ما حصلش لو حصل كيف كان يكون وما لم يكن شيء ما حصلش ولو حصل يعلم الله كيف يقع على الكيفيه التي يريدها سبحانه وتعالى شوف <تصفيق> ولو رد العدل هو عنه وانهم وانهم لكاذبون بس الله والسلامه والعفو قال يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها ولما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر اماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا إلا الله تعالى إذن يؤخذ من هذا أن تعد لهذه لهذا اليوم بس الله السلامة والعافية غدا إن شاء الله عز وجل الله بعد المغرب في مسجد شمباري